هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ دُورٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّ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 مبثوثة. أفنا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أتم مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر Allah is the greatest إِنَّ Indeed, we ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا for